انا الفقير انا الشقيم انا الفقير انا الشقيم فضيله الشيخ الحاف يوسف العيالي تغمده الله بواسع رحمته كان من فضلاء اهل عنوى ديار هذه البلاد الا انه كان يرفض البحر وكان يرفض خروج في وسائل الإعلام ولذلك لما قتل لم يعرف عنه شيء أسأل الله أن يكون معروفا عند الله شبيرا أسأل الله أن يكون معروفا عند الله شبيرا أسأل الله شغير إلى رب السماوات أنا المسيكين في مجموع حالاتي أنا الظلول نفسي وهي ظالمتي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 نفسي وهي ظالمتي والخير انجابا بما عندي يا تشي هل الشقي الى رب السماوات انا المسكين في مجموع حالاتي انا ولوم لنفسي وهي ولوم لي والخير ان جانا من عنده ياتي والله ان امه ثقيله وقودها دماء الشباب دماء رجالها وقودها ان لم يتحركوا فان هذه السفينه ستغرق في هذه الامواج المتلاطمه وان كنتم تقولون ليس ان اختفينا في زمن من اثمال التاريخ الذي قام قيام رسول الله الى هذا الزمان ان قلتم انها تحركت بغير وقود الدماء انا اقول لكم اثبتوا ذلك ما سحب وقت هذه السفينه ولا سحب ولا عبره ولا واجهت هذه الامواج المتلاطمه الا بدماء الشباب الشباب وجماجيبهم استطيع لنا سي جلد من فات ولا عالم نفس في دفع المضرات وليس ليدونه مولا يدبرن ولا شفيع الى رب داريهاتي الا بان مننا الرحمن خالقنا رب السمائي كما قد جافلاتي ولست امنك شيئا دون و ابدا ولا شريك لنا في بعض ذره كن جادين فعلا في ايجاد مفرد نحن نقوم بدوله الاسلاميه لانه كل يريد ان يكون دوله اسلاميه الدوله الاسلاميه اللي بتكون تملك اوقات مش حكومه ابدا يستحيل كيف تحكم دوله اسلاميه عالم كله يناصبك العداء الكفر كله يرمينا عن قوس واحد اليهود النصارى المشركون المجوز ما إلى ذلك كلهم يرمينا عن قوس واحدة ثم قابلهم بالحجاور من المنطقة أي منطقة هذا الذي تقابلهم به وناس لا يفهمون المنطقة رئيس الوزراء الأردني يقول طابت وزير خارجية بريطانة بعد النكبة هذا سنة السبعة وستين قلت له نحن صابحة قالوا السياسة ليست فيها السياسة مصالح ثلاث يوم التحرك وكنت مجروح تعالوا الى فص الكون الامم المتحده نعرضها على مجلس الامن نعرضها على الامم المتحده نشجب اسرائيل ندينها فربان السلام كم مره مجلس الامم المتحده ارجع حل ولا يبني الممالك ضحايا ولا يبني الحقوق ولا يحق وللرياضيه الحمراء باب لكل يد مدرجه انتقل س تجد قش لا اله الا الله لا اله الا الله لا تنكشف لنا بالسيف هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعه بالسيف لليل حتى يعبد الله وحده ولا شريك له توحيد بدون سيف يا حميد بدون توحيد لا ممكن بدون سيف لا يوجد توحيد في الارض بعثت بالسيف بين يدي الساعة بالسيف حتى يؤبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي الحمد لله من كل الكون أجمع ما كان منه وما من بعده ياتي ثم الصلاة على المختار من مضرم خير البنية من ماض ومن قد حي البريه من ماض ومن آتي خير البريه من ماض ومن آتي <تصفيق> ارضك ديرتها هاتي والله فيك يبتدي يا ناس لا تحزني خليلي واصبري وحك ماكم يا سلول الديره قربي يمكن حي يا ناس لا تحزني فقال كما قال القينيه الذي يثق الجهاد في زمن وجوبه يهجر كما يهجر اللوطي وهذا في تفسيره لسرة النور أو نخوى هذا الكلام قاد فانظر هذا شيخ الإسلام دخل على مجلس العلماء يحذبهم على القيام على التثر فعندما رأى أنهم ليس يقوموا فقط في وجوههم جميعا لانه لانه يعلم بحياه الامه في هذا الجهاد والعلماء الذين يتخاذلون عن حياه الامه فعن احياء الامه يستحق ان يوثق في وجودي يا ناسيلك يوم والله تنحري يا ناسيلك احزاني هالي لي وصبري اخيب بي تار العيري هويه دينك يا ناسيلك احزاني هالي لي وصبري نخوذ بكار العيري اوليت الدنيا يا ناس لا تحزني بنفتح المدانا لاينيك لتجودا بالدنا حزنا والما لا ما ارى آل لي حال الامه اليوم فليس انكن وقطباء الا اذ لم ينصروا بانفسهم لمثره مستضعفين ولم يجاهدوا بالفات من اعداء الدين ولم ينصروا بدعائه للموحدين كفوا الكيتهم على المجاهدين ولم يكونوا اعوانا للتقليديه والمرتدين والله ان امه تدعو وتقلق على اخيره ابنائها المجاهدين لا هي امه الشر ان امه تدعو وتقلق على مستقبل عيالي وعبدالزيد النقري وترك البنداني وحمد المحامي وعيسى العوشن وعبد الله الرسول وصالح العوفي وغيره من المجاهدين له هي امه شوق قال العلم بكي ام على الفضل نجزع وما منهم ما الاختلاف انواع حروب الانفاضات التي تحتاج الى قوه بدنيه هي حفر المدن وحفر المدن تحتاج الى حركه سريعه وتحتاج الى صفحه تتاكدا من قصد الحواجز كالقت في البيوت والقت من ادوار علويه والزحف على الحبل ان تحتاج ان تنجح في الدخول من بيت محاصر الى بيت اخر وتحتاج الى صفحه الوزن تحتاج الى قوه الحركه تحتاج الى المرونه كل هذه الوقومات لوجودها ان تكون بدني مجاهد ولا يمكن للمجاهد ان ينفذ اي مهمه قتاليه من غير ان يكون صاحب قوه بدنيه ولا رزعا قد خشع لهاوله ولكي وبهل هل العرف ابيكي ام على الفضل نجزعو ونار منه الا مصاب محاجر طبعا لو ضمن المعلومات اللي استقنا هل يمكن اصدار تسريح لهذه الدوله ولا لا من ظلم المعلومات. لا يمكن لمجموعة التجهيز ان تجهز في الدولة يعني مثل تل ابيب. مجموعة الاستقلاع تذهب وتقول وجدنا اهداف جيدة. لكن المشكلة ان في تل ابيب لا يمكن ابدا ان توصل اي شيء من السلاح. بسبب انها مولقة. مجموعة التجهيز جهزت ما تحتاجه لعملية. قلن يا ابو. قرى مهم ذات. قرى مهم. شرفوه شاهد. <تصفيق> سائلا غير المحيمين ارزا انا لن ارثي من باع الدنا واشترى الاخرى وللقلد رنا ومضى تبتا ومن اعماقه ومض الايمان وانض وسنا مسعر للحرب فردا باسلا ان يقى الملئتها قال انا صارم القلب جريء الصدر قد رافق البأساء واعتاد العنى بين جنبيه هموم لو ثود فوق طود شامخ منها فنى ما قنى المالا ولكن دهره تحت ظل السيف أو سمر القنى تاليا للذكر بكاءا إذا قهقها المغرور في دنيا الغنى لا تسلع لا غرى الزهد بها. نحن نتعامل بموازين الله موازين فضعة ثلاثمائة وفضعة عشر رجلا يغلب ألفا في بدر هذه هي موازيننا موازيننا ليست بعدد ولا عدد الكثيرة في البوسنا عيدها ألف وستمائة على أحسن أخوالها عندما صرت في الضوء هدموا جيش أقوى جيش في أوروبا أقوى جيش مشاهد في أوروبا هدموه بل ان جبال موسكو التي شمال بنيانوفكا لم يستطع حتى جيوش الناديه ان يدخلها وتقيه يحاول الدخول خمسه عشر او كده 13 يحاول ان يدخل ويصعد على جبال موسكو فلم يستطع بينما الاقوى ترصد لهذه سته اشهر تقريبا ثم اعدوا لها عمليه وقالوا للجيش البولسني الجيش البولسني اراد ان يدخل معه فقال ابو المعالي قال لا تدخلوا معنا قول خطاء اثنان وقال فقط اذا قلنا لكم فقتفه يقصفون نحن الذين نقصف هم ترصدوا ارادوا ان يدخلوا فكتشف احد الشباب قادره بطول ساعه تقريبا فقيل ألي. لي لابو المعالي قيل انه مختشمون ولدوا طاق النار قال قد بدء الهجوم الكمي فهاجموا في يودفنا احد القوه يقول معي الله مرشاه وانا فوق الجبل ولكن يحترف من الجهه الاخرى على بني لوكه فاذا بمجموعه من الزغيث ببني لوكه ويحاصرونهم بين ثكيفهم ما شاء ويعملون القتل فيهم وتحتج لذلك اوروبا وياتي كلنط بعد هذه المعركه ياتي كلنط بنفس علي عز ويقول له نعطيكم ما تريدون ولكن عندنا شروط الشرط الاول ان تخرج العرب أو تسلمون قال علي عندك لا يمكن تسلمون قال تخرجوهم أو تحيدوهم من الذي أتى بهذا الخبيث اليهودي من الذي أتى به بعد أربع سنوات أو خمس سنوات من تقتيل إخواننا ستمائة ألف مسلم يقتل ولم يأتي يقول لعلي عزة رقيقهم ما تريدون ولكن جند الله حينما تحركوا وأذاقوه بس وأذاقوهم بعثا ستذل الجيش أوروبا وقلت كلينتو وقالت اذهب إلى البوسنة واتططق مع العزة أن يوقف العرب هؤلاء ونعطيهم ما يريدون تريدون اتخاذات تريدون حكم بازي تريدون ما تريدون نعطيكم وناسي شرطنا أن يخرج العرب ويوقف الجهاد وترضون بأن يكون تسليح الجيش البوسنوي أسلحة خفيفة ويمنى عنكم السلاحة الخفيفة وواطط للأسف على العزة وإنما قيل عن عزك لما وقفت طالعنا في رقبة أمه يسعكم أن تقاتلوا لأنكم أتيتم تريدون القتل في سبيل الله ولكن لا يسعني أن أرى المسلمين أن أرى فهذا اجتهاد هو جداع الله الخير ولكن من الذي حرك أوروبا ومن الذي حرك يهود أمريكا يوطفوهم ما تحركوا إلا بذلك فبركت من قبل ثواثيه شيئ وابكرهه فيض من الغيث مروع ثم لما تحرك الاخوة لما تحرك 140 من الاخوة 140 من الاخوة تحركوا في كل سوق شعره امريكا وشعر حط شمال الاطلسي ان قطف البذنه ستعيد ستعود من جديد وعملوا على اعتقالات المسلمين فاعتقلوا 107 فتقلت الشايئين 107 مجاهدين في الجزائر لانهم كانوا يعدمون الدخول على كسوفه وسلموهم الى دولهم فمنهم من قتل ومنهم من حكم عليه بالمؤبد وعلى راس الطليقه الشيخ ابو فراس المصري ثم علموا هل خلف شمال الافارقه ان الخرطه سوف يقوم من جديد ويديرها المسلمون فقالوا نحكم هذه المادة ونقضي نحن نقضي على حكومة مينيسوفيتش بأيدينا فنستفيد فواعد منها أن نلجع يغزلك من حضيرة وارسو إلى حضيرة ناتو ومنها أن نبين للعالم أن حلث ناتو هو يعتبر فطل العالم ومنها وأهمها أن لا تقوم حرب إسلامية في ذلك المرضى فقاموا بأيديهم وضربوا أولئك ولم يقوموا لاحظوا ان من ايام البوسنه القرف كانوا ينتهكون اعراض المسلمين في كوسوفو وقدموا منهم اعلاما كبيره جدا وركلوا بهم كل التنكيه من ايام البوسنه وركيس تحركه اليهود والنصارى حتى تحرق اخوان من المجاهدين لكن ما تحرقوا فارادوا ان يرفع السلاح ويعيد رايه الجهاد في ذيك الارض أن تعود رأية الجهاد فقالوا إن الحكومة اليغزن فيها انتهكت حقوق الإنسان ولا بد أن نعاقبها ونحن خرجنا لندافع عن حقوق الإنسان أين أنتم من خمس سنوات عن حقوق الإنسان مئات الآلاف تتل وتشرب أين أنتم عن حقوق الإنسان لكن علموا حقوق الإنسان وعرفوها لما رأوا الجيوش تحرقين وتخطت مرحته اللقيا برق وسمانا اظلمت بعد اجتماعي اه لو تدري بحزني والتياعي حين قالوا اشراقه الشمس الوداعي ومن اشد انواع حروب العفاضات التي تحتاج الى قوه بدنيه هي حرب المدن فحرب المدن تحتاج الى حركه سريعه وتحتاج الى قصه لتتمكن من فقد الهواجد للقفز في البيوت والقفز من ادوار علويه والزحف على الحبل لنحتاج سلسله زحف تخرج من بيت محاصر الى بيت اخر تحتاج الى قصه الوزن تحتاج الى سرعه الحركه تحتاج الى المرونه كل هذه الوقومات لا بد أن تكون بدن المجاهد ولا يمكن المجاهد أن ينسل أي أسا مهمة قتالية من غير أن يكون صاحب قوة بدنية وعيوني أسكبت دمع الفراق وفؤادي قد تعنا باشتياق هكذا البعد اشد ما هو لاق لي يا مصابيح الدجى اعلموا اننا منكم وانكم منا وان كل هذا النص لكم اما نحن فلا نريد منكم لانفسنا سوى ان تقولوا ما قاله لثمان باذن يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك النعز من عزم الامور اللهم أرنا وعلماءنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر بنا وبعلماءنا الصادقين الدين اللهم اجعلنا وإياهم ممن قلت فيهم يحبهم ويحبونه أدلله على المؤمنين عزته على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم اللهم ارحم مشايخنا وعلماءنا الذين شقوا شجرة الدين بدماءهم وتقبلهم في الشهداء اللهم ارحم الشيخ معجب الدوسري والشيخ عيسى العوشن وارحم الشيخ ابو نافع الشام والشيخ سلطان بن جابر وارحم اللهم الشيخ يوسف العياني وارحم اللهم الشيخ يوسف العياني وارحم اللهم اجمعنا بهم شهداء في سبيلك متحابين في جلالك على منابر النور اهد ربنا عاهدا وفيقا الوداعي ويستنكر لو قلنا الجهاد فرض عين عندما نقول ان الجهاد فرض عين تحمر انوف القاعدين ويشتد غضبا كيف يقارن جهاد فرض عين يا فنان جبت هالشريعه هل جهاد فرض فرض كفايه في زمن وصول وبعد زمن وصول كيف تاخذ عن فرض عين وهذا سمعنا هذا الانكار من كبار المشايخ وكأنهم لم, يقرأ لم يقرأوا خطوة الضبط بالله ما جبنا جديد الفقاءة أم الذين قالوا إذا ذاهم العدو أرض المسلمين تعينا الجهاز نحن ما قلنا شيء نحن فقط نظرنا إلى عرض المسلمين فوجبناها دوهمة من 600 سنة دوهمت أرض المسلمين واندوهمت الأعراض من 600 سنة ولم ترجع إلى العالمين هذا الذي زدنا نحن على قول الفقاءة فقط أحد يناقش في هذا أحد يخالب أن أرض المسلمين والخصم بين المقدس انها اجتاحه ومنتهكه ولاخشى ان يخرس غدا من يقول يا اخي ان اليهود لهم حق في فلسطين فوق المسلمين في فلسطين ولاخشى غدا ان يخرس لنا من يقول ان الامر يا اخي ان صار ارض النصارى قبل ان تكون ارض المسلمين فما د وهي حقيقه اراضي المسلمين بل ان اراضي التي كانت تتحرس ورجعت الى اهلها فقط لا تستغربوا لو سمعتوا هذا الكلام قدم من بعض من يريدون ان يغفلوا عن عن, عن عن طريق الجهاد تقول ان هذه الامه لم يخرج منها من يفي الجهاد حتى لو كان الجهاد فرض خايل اليوم انضي وعزائي أن شمس البين تضى باللقاء فلنعاهد ربنا عهداً وثيقاً أن نغلب إن دعا داعي الإخاء والله إن ندم الشهيد موراً ولار وإن صدق دعوتنا لاستشهاد علماءنا وقادتنا قوافل تنفي الشيخ يوسف العياري والشيخ ابو انفه الشامي والمجاهد عمر حديد واسد الشام ابو الغاديه وليث الجزيره سليمان ابو البيت النجدي واسد العقوبه ابو سفيان الدبيدي وغيرهم وغيرهم من لا يعرفهم عمر ولكن يعرفهم رب عمر ذا فندك اعذ المواعي كفكر عين الغير تدمرها اكرار من جاء غيرك حيله تبكي بها ارايت عين البجم يوعف عونا بطشكم هيا ارونا وطيش واملا من السجودنا واذنا بكل قوى لديكم وزيد هنا فان صابرون اصحاب الفكر اللي يحتمون اصحاب الفكر اللي ثاني ان كن نطمع ان يناش يوال الجهاد ويناصره لا نجد لهم احد فبنفسه ابن عبد الله بن مسروق يقول الجهاد قماه في المجاهدين من أن قام الجهاد في أطوان الثالث إلى الآن لم نجد منهم إلا تشريداً في الأمة ولم نجد منه أي طواعي فلو أنهم لم يقوموا بالجهاد كان لديك خير وله 220 فرحة يتكلم فيه عن الجهاد وأن الجهاد لا ينبغي أن يقام في هذا الزمان تصبر حتى, حتى يجتمع على إمامه وحتى يكون عندكم من المقومات ما يشمع مقومات الجيوش الدولية حتى يكون عندكم من السياسة والاقتصاد ما يشمع ويأتي بي شروط كأنها شروط حقا ما تقوم الذين يقولون أنه لا يقوم الجهاد إلا معي، معي، مع الجماد مع المهدي هكذا انتكت بكروة جهاد الآن في الأمة الذي يريد أن ينادي الجهاد لا يمكن لا يمكن أن يسمع له كلام بل يستقع علمه لم تكلف وأنا أقول لكم أعلم أن هذا الكلام لن يأتي على خير بالنسبة لي لان الجهاد مغطى في هذه الامه طابوس جهاد 70 ايه ذكر الجهاد ذكر في القران ذكر ذكر الصبر والسهم وبالجهاد وايه واقده كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم نتحرك لها ولذكر انا لا اشك الصيام الذي هو حكم بالجهاد ولكن اقول ان الله سبحانه وتعالى احصى في القران لكل طريقه اهميتها احصى لكل شيء اهميه ما كرر الله سبحانه وتعالى قصص الانبياء الا للاميه ما كرر الاوابل في القران الا لاهنيه فكل شيء ذكر في القران له اهميه افوق الذي لم يذكر انما الله سبحانه وتعالى يكرر امر الجهاد ويحث على الجهاد في سبيلنا ايه أو إذنين وسبعين آيات ورغم أن فقية الجي... القراع نتمسك بها والسنن نتمسك بها ونستنكر على من خالفها بل إنها لم ترد بالقرآن نستنكر على من يشمل توضى أو يحلق الفيضة أقول هذا واجب يجب أن ننكر على من يحلق أو يشمل ولكن لماذا لا نستنكر على من خلق الفيضة؟ لا درب الجهاد لنا ثبات بحمد الله منجي المؤمنين سنمضي رغم ضيق الحال حتى يميز الله منا الصادقين ألا من مبلغ عنا طغاة على أرض الجزيرة حاكمين بأن سيوفنا متعطشات ولن يغمد نحتى يرتوين ليالما كل جبار عنيد بان عنادنا او فموتنا وان جهادنا لله ماض الى يوم القيامه ظاهرين يحاربوننا الان ويثرون ويسموننا بالارهاق نعم لنغرق ذحلوا لهذا جاف من يهوى الرعد لهم ما قطعتهم من القور والرباط الخيل ترهبون به عدو الله وعلوكم فالارهااب من ديننا ومن شريعتنا فنحتقر ان الى هذه دولة طاغوت تشهادتهم لنبي الارهاب هو شهادته قول لله سبحانه وتعالى عنه وكل ما قالوا اننا مسالمين فوقضى الله علينا فمن اصيب بانه مسالم وانه لا يدعي الغاء دين العرب من علماء المسلمين فاعلموا ان الله عند وجل بقدر ما اخت له علينا ان في قدر ما ينقطه الله سبحانه وتعالى وكل ما خططوا احدا بالارهاب في قدر ما يخصمون او ان يخصون عن قدره يستعيذ بالله سبحانه وتعالى إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين أنتم شهود الله في أرضك الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم شهود الله في أرضك وما بابك بالكفار لو شهدوا على رجل من المسلمين ولن ننسى دم البتار كلا ولو نسي الزمان وما نسينا ومن في المسجد الجوفي تابقى ذكرات غد من الحديد سينا ولمن في المسجد الجوف يبقى لهم ذكر لا لهم ذكر لهم ذكر لهم ذكر يا شيخي وحبيبي الشيخ أسامة بالناد حفظه الله ورعاه نهدي هذا العمل ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة في سبيله وأن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويدخلنا الجنات جنات الفردوس إنه على ذلك قدير وبالإجابة جديدة